يا ليله الجمعة هو على ولا عز الله ليله فراق دروس وعبر الله يسهل خطا رجله ويغفر خطا من يوم شفته وانا داري ان عنده خبر unde ad